ومصرع شمع مبارك علي أبدأت من هذا كل شمالي. ماذا يعني عنه لأولاك مبارك أنت الذي يشأل كبيرك بالأولاك ومهوك بالأنواري كل أمران ومكسنا صلى عليك الله ربي مني دائما ابدا ما من وعلى وعصائي وعلي من الاعم قد خسرهم رب علاه